لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب يلبسون ثياباً خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَقْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَسْأُكُ لَهَا وَلَمْ منه مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا